وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ اِنْ نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً بين وما خلفكم மதி ترحمون وما கீ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 أعفروا للذين آمنوا أنطعم من له يشاء الله أطعمه إليه ويقولون متى هذا العالم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 المرسلون ان كانت الا عصره انت وحدت فاذا قم جميعا الذين محضروا بل يوم لا